و خیتابم نرجو من صديرة الأستاذ الشيخ القاري المطلئ في العالم الإسلامية وقارئ جمهورية مصر العربية الشيخ صاه النعمان فهذه الله تعالى أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيثر له من القرآن المجيد بإرقاءات المختلفة والأسوات والمقامات المختلفة فليتفضل مشكورا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سبحان اللہ اننا نحب ہم آپ کو اللہ تبارک و حالا کی وجہ آپ کی ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ آپ قرآن مجید محبت رکھتے ہیں ما شاء الله هذا الحفل فریز جدا ما شاء الله يبوت بڑی محفل ہے اور میں دیکھ بہت خوش ہوا ولكن ذهبته إلى حطات أصغر فكان هناك تشجيع وتابعنا يعني التهليل والتكبير أكثر من ذلك تما لكم أنتم نائبون ما شاء الله فمالك انا بعض محافل میں حاضر ہوا ہوں بہت اعداد کی وجہ سے کم تھے لیکن وہ مجھے انہوں نے بہت داد دی اور انہوں نے اور حال داد قوض الله للشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أف مmbemi يq judgment yeah. uh, yeah. و <تصفيق> اما <تصفيق> <تصفيق> فنر موقف النار فنر موقف النار سبحان الله جنة قل <تصفيق> لني Hello olle كذلك أفضل ما تحضير تذلك أرسلناك في أمة قد خلقا من قبلها أمم سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. الله انْهِينَ مَا لَكِ وهم إِلَيْهِمْ Does that? Thank <laughs> you. والتي قد ترى سبح <تصفيق> اسم <تصفيق> ما شاء الله يعلم الجن وما يخبئ الله أنا الله وأنه قد لا عمل تجتكا والله اكبر سبحان <تصفيق> الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم love این نهیم عرصه